إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تشطلون فلما جاءها نودي أن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما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 ثينة تسعة ترهطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن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 من السماء ما بِهِ به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أَإِلَهُمْ عَلَّاَهُمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمْ بَجَّلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهُمْ مع الله بل لا يعلمون من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الالهه مع الله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 أم يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَغْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يبعثون بَلِ الدَّارَ كَعِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُ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 يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رد فلك بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تك نصدورهم وما يعلنون وما من غائبة في الس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 وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغا في لنعم تعملون